قد دمرت وحولت المخيمات الفلسطينية في لبنان من الرشيدية جنوبا إلى منطقة الفاكهاني في غربي بيروت إلى أطلال حدث في مثل هذا اليوم الهندسة الإذاعية كريم يونس أعدت لكم هذه الحلقة وقدمتها أماني شحادة صوت العرب من القاهرة ذاكرة الشعوب أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية مصر ليبيا. السعودية كلها الجزائر البحرين Arinila Suriya السودان اغانينا اغانينا برنامج يومي على موقع صوت العرب اعدد من العزر الاخراب منى نصر اجمل التحيات الى جميع المستمعين اينما كانوا انا كريمه دغرش صحفيه من تونس التقي اليوم في هذه الدقائق لحديثكم عن بعض الاغاني التونسيه التي لها وقع على اجيال كامله وانا والتي كان لها وقع خاص علي انا بدي ابلشي ان اشير الى اغنيه ويعد من ابرز فناني تونس منذ اوائل وفي رسائل انا ما تعامل مع جيل شعراء التونس الفنان التونسي لمحت وحده اشهر الفنان في تونس كما تولت في وزارة الثقافة الأغنية تقول أحكيلي عليها يا بابا أحكيلي عليها هالدنيا وكل فيها واش معنى الفجر وانسام وشمس السورة ودنيا في عينك وتطرح عليه أسئلة عن الليل والقمر عديد المواضيع مواضيع تطرحها أي فتاة في عمرها فيجيب الوالد انطلاقاً من حكمة السنوات ومن تجربة العمر وهي هونية لذات إلى اليوم تردد في أكثر من مدرسة تونيسية ويردت الأطفال الذين لهم ولع بالموسيقى. أم الجد تويلة هي أيضا واحدة من الأغاني التي اخترتها او أن تستمع لها معي هذه الأغنية هي بصوت السيدة الغناء التونسي السيدة نعمة وسيدة نعمة هي من جيل عمالقه الغناء في تونس الجيل الذي اشتهرت فيه أيضا السيدة عليا والفنان محمد الجموسي والفنان الهدي جويدي وغيرهم كثير من الفنانين التونسيين الذين تركوا بصمتهم في الغناء التونسي والذين يملكون تراث كبير ويملكون من إرث غنائي كبير لذا إلى اليوم الأجيال الموسيقية الشابة ترديه في حقيقة اغنى أكثر من تونسي لكن النسخة الأشهر والأجمل في اعتقادي هي تلك التي غنتها سيدة نعمة في مهرجان تبرقى بشمال تونس وهي منطقة تقع شمال تونس بحضور العنالي الأصمر عبد الحليم حافظ وكان تفاعله واضح مع قبلها أن السيده نعمة اغنيه رمان وبنفسينا من عبد الحديم وسمع وسمعوا عن تونس تظل هذه الأغنية وهي عادة ما يبثها التلفزيون التونسي بالألوان البيضاء والسوداء من أجل الأمان التي تحتفظنا أسعية شعبية كبيرة ويرددها الشارع التونسي والجمهور التونسي يعشقها. وقد غناها لذلك العديد من الفنانين العرب ممن جاءوا إلى تونس وأقاموا حفلات فنية في تونس ومنهم من غناها على مسرح كارتاج. بل أستطيع أن أقول أنها واحدة من أكثر الأغاني التي يرددها الفنانون العرب القادمون لتونس تكريماً للفن التونسي وللجمهور التونسي شن جننوا له هدايخاي من جدت طويله صار الحب في قلبي بيصار من جدت طويله زهيك ما رتاب في جلهاصا من جدت طويله صار حبيب في تحت الياسمين في الليل هي واحدة من أشهر الأغاني التونسية. تونس هو هي بلد اليسمين واليسمين هو أحد أشهر الورود التي يتزين بها التونسي وهو ذاهب لحضور أي مناسبة سعيدة. ولذلك غنى التونسيون كثيراً لليسمين لكن يبقى الأشهر والأرنجح في اعتقادي على الإطلاق وعلى امتداد عقود هي أغنية الملحن التونسي واليومي تحديد أخصاني في دمات عيني هي أغنية تتحدث عن حبيب يجلس ليلاً تحت شجرة يسمين يحمل عوده بين يديه ويعزف عليه لحبيبته التي فارقته تشعر الأخصان بألمه ويشعر الهواء والنسيم بألمه فيقوم بمواساته وهي نمر الدمع معه لحنها بسيط وهو من ألحان وفناني سعيه علم القرآن وحفظة متنمج القرآن الكريم وتعلم كذلك الموسيقى وتعلم عمل المشهير الفنين العرب ثم اتحبت فينسي وهناك عاملة معلما للعود وتلاميذ المبدئين وامتازت أغاني الهديجويني بالبسعة في الكلمة واللحن وأونيا تحت في الليل هي واحدة من أكثر الأغاني التي قام الفنانون بعد ذلك بإعادة غنائها وتوزيعها غنها مثلا صبر الرباعي غنها كذلك من الملفننين العرب المشاهير محمد منير وهي أيضا من بين الأغاني التي إلى اليوم حين يعتلي فنان عربي مسرح كرتاش يفضل أن يكرم الجمهور التونسي من خلال أداء أغنية تحت الياسمينة في الليل ياسمينه في الليل نسمه والورد محليني تحت في الليل نسمه والورد اللي في دمع عيني لي في يا ياسمينتك عدلت نورني قادر دمعي وبكيت اتفكرت كيف كنت تجيني قوط ما في دنيا كيف كنت تمسح لي في دمعة عيني مغصى نعمية ميل تمسح لي في دمعة عيني اينا طفعي هار اتفكرتك النار وعملوا لي وكرتك شعر مهلبة في كنيني سخي ياسمي ناميني اسماو الوعد محميني سخي ياسمي ناميني اسماو الوعد محميني لغصان علي تميل تمسح في قمعة عيني لغصان علي تمسح لي في دمعة عيني توحش وحدي محطار لا دمرة لا حصة ديار متوحش وحدي محطار لا دمر لحصة يا كان النس مع الأشجار توانس فيه وتوزين كان النس مع الأشجار توانس فيه وتوزيني مغرش صحفيه من تونس السعودية الجزائر البحي <تصفيق> أغانينا, أغانينا سوريا <تصفيق> لبنان المغرب السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب أغنى إعداد مرال عزة الإخراب مصر وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء ومهم إننا ننجح فيه مع بعض كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش ولازم نلتزم بارتداء الكمامات أثناء التواجد في المواصلات العامة ونحافظ على مساحات تباعد كافيه قدر الامكان مع الركاب الاخرين ودون خلع الكمامات في حاله التكدس على احدى وسائل المواصلات يفضل انتظار واستقلال الوسيله التاليه في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافه المحدده بين كل فرد استخدام الوسائل الإلكترونية لحجز التذاكر قدر الامكان احمي نفسك احمي بلدك الرابعة والنصف صوت العرب من القاهرة قراءة في الصحافة العربية والعالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحبا بكم في هذه القراءة الجديدة لأهم ما تناولته الصحف العربية والعالمية الصادرة اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة عائس وزراء دكتور مصطفى مدبولي لدراسة الأحوال الاقتصادية والمعاشية للمصريين العائدين من الخارج بعد انتشار فيروس كورونا على اهتمامات الصحف الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية وركزت الصحف على تصريحات الدكتور مصطفى مقبولي خلال الجماع والتي أكد خلالها أن الحكومه تعقف حاليا على دراس الأحيان مع والمصريين العائدين من الخارج من حيث مؤهلهم ووظائمهم والجالات التي يتمتعون بخبرات فيها من واقع استمارات البيانات التي ملأوها خلال إقامتهم بالحجر الصحي من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية صحيفة اليوم ستقارة أملكة العسل لمدة 15 يوما تبق اليوم وحتى السبت الموافق من يونيو وذلك ضمن إجراءات الحديمة تقريبا سابقة في ممارسة أعمالها مع مرات أن يكون ذلك في أضيق نطاق وعفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعية البيئة أوضح صحيفة لوفيجاروء الفرنسية أن وكالة الفضاء الأوروبية والمفاوضية الأوروبية كشفت عن منصة إلكترونية لقياس تأثير الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد على البيئة باستخدام البيانات المقدمة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض أشرت الصحيفة الفرنسية أن المنصة ستقدم خريطة تفاعلية لأوروبا يمكن من خلالها مقارنة المعاييرية والاقتصادية المختلفة والمياه والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشاط الصناعي والنقل ونختتم مع صحيفة القدس الفلسطينية التي شددت على أن الذكرى الثالثة والخمسين للعدوان الإسرائيلي عام سبعة وستين وتسعمائة ألف واحتلال كامل أرض فلسطين تأتي في ظل إمعاني سلطات الاحتلال في مواصلة سياستها العدوانيه بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والبولن ودعت صحيفة القدس المجتمع الدولي وهيئاته متمثلة بمجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قائد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصله تصدر السياسات الاحتلال وتوفير الحماية لشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولتها الحرة المستقرة وعاصمتها الشرقية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 ونحافظ على مساحات تباعد كافيه قدر الامكان مع الركاب الاخرين ودون خلع الكمامات في حاله التكدس على احدى وسائل المواصلات يفضل الانتظار واستغلال الوسيله التالية في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافه المحدده بين كل فرد استخدام الوسائل الالكترونيه لحجز التذاكر قدر الامكان احمدك احمي إحنا صوت العرب من القاهرة تائه عبر الزمان قصة فاروخ الشد يرويها الفنان الكبير حسن الارودي عبد الله غيس سلوى محمود الموسيقى تصوية حم امين التوزيع الموسيقي سامت تائه عبر الزمان حلقات مسلسلة يخرجها نذير عقيل بعيد وترعاه ولن أخرى تراها وهي تعبى فقد كان قبيس بن سراج الجرومي يتجسر عليه فلما بلغه اعتمرت وخرجت تطوف أسرعه والآخر إلى الطواف ليحظى بأمنية النظر إليها فكانت مي تطوف ونظرها متعلق بمضاد ومضاد بذلك ويطوف قبيس في إثر مي ومي لا تعلم بذلك وكان الزحام شديد واليوم قائض ما اليوم وما أقصى قطع ليتني يا ابن العم غمامة أحول بينك وبين الشمس فلتصل إليك بعد أن أمتص نارها دونك فتصل إليك نورا وأنك جبينك ودفئا حانيا كقلبك وحنانا دافقا كنفسك الحانية العطوف ما أشد عطشي وما أقصى الضماء قد تحسي العطش يا بام ليتني أمامة دابت ترطب ترطب شفتك تهدهد شعرك تمسك بينك فتدفع عن طلعطش وطرد غائلت الضم كفى يا مضاد طوافا فقد حبت وأخشى عليك الدعب يا ابن العم أما تعود أطوف لك ولي أدور وأدور واسمك عند شفتي وكوك أمام عيني ونظراتك براتك خروف اليوم انا حبا بمساحه الحنان الورق هذه مضعت مضعت يا ملكك <متصفيق> لا لبيك لبيك الماء تنزل الى قلبي فتحرقه تمر بأنفاسي فتقطعها تسقيها الماء ومن هي رقيه بنت البهلول في شبابها وجمالها وشرفها أنا يا مضطط تعالوا بي هذا اتقفوا لها. <تصفيق> أي رأيتي حتى تحبثي نفسك؟ أهل سمعت أنا ورأيت من؟ من؟ أنا قبيب بن سراج القرهمي كنت قريبا منهما حين وضعت الطواف يتناجي تقول يتناجي خست ومالي احكي أحكي لك إذن إنما هو ابن عمك ويجب أن تعرفي أنهما متحبا من؟ مضاد بن حارث ورقية بن البهلو كذب بل ماذا رأيت؟ رأيت على هو رأيت مضادا واضعاً كفيه على شعر رقية بن البهلو بتوفاً وبارحا أجل أنا رأيته بعيني ثم استسقته ماءا فنولها سقاء بيده فشرت ونولت أجل أنا رأيته بارني نشد نشد تباين صدعه وللحب مني شاهد ودليل رأيت الهوى يهوي للوصل واصل فهل لك أن يلقى الخليل خليل؟ أحقاً، أبي مثل هذا الغطب؟ سمعتها ترد عليه شعره بشعر وهي تتدل على مضار وتوصل من طرف عينيها سحاً أقول الهوى وطرف مني كاتم ولا يعلمون الناس إذاك كما دائي سوى أنني قد فزت منك بنظرة تجرعت عذب الحب منه مع الماء أهكذا قالت كذا قالت ماذا؟ ماذا ماذا بي؟ مي، مي، مي مي مي فقدت صوابها أخ، تستسقي يمين إيه بعد ماء إنه الحر والضماء وهذا وعف المستمر وسط بجيب أصابتها نار كالحمى من قول خبيس ففقدت صوابها وحين أفاقت لم تستطع إكمال طاف فهرعت إلى منزلها وبها مس كالجنون وأخذت تقبل بين خيام الحي مرة وتدبر أخرى وهي لا تعلم ما هي فيه والقوم يلحظون شرودها ولا يجرؤ أحد أن يسألها مهابة وخشية وهي تروه وتقبل بين خيامه مرة وتدبر مثلة القلب ضائعة فؤاد وخرج أبوها منزله ف... يا بني تفترق لم يفترق الحقيق يا أبا فلما العود إذن؟ الحب لا يكتم يا أبا لست من عهدت أتكتمين شكوى يا بني أجل يا أبا والقلب قد فاط إليك شكوى واستعانتي فأنت عمادي ورجائي فمالك يا بني تصدع قلبي صدعا لن يلتئم بعدها الصدع أمن مضاد شواكي إن مضادا ابن عمي دعا قلبي فأجابه فلما أجابه قذف الهوى خلف النوى مضاد لا يفعل هذا يا بنيه رأيته يلاحظ رقيه ابن بهلول وسقاها ماء رأيته بعينيك؟ نعم يا رأيته بعيني وراه أيضا قبيس ابن صراج الجرهمي ما قبيس بثقة فلا هو في العير ولا في النفير وسمعهما يا ابا سمعه ينشدها الشعر وسمعها تنشده شعر ويده على شعرها وهو يدافع على الطاف عن رقية بنت البهلول سائحاً وبرحاً لا عليك من كلام هذا الإمع برأته أبي وهو يقبع لها هشاً باشاً وسقاها ماء فارق روحي جسمي أسعى من طرفة عين فارق روحك الجسد؟ هل؟ وقعت فاقدة الرشد وسط الحقيق ولا أدري كم لبث هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ ثم تداركت أمري ورأيت أنه بدل حبا بحب وخطرا بخطر ماذا تقولين يا بنيا؟ والله يا أبدي لم يبلغ خطر البهلول مهليل ابن عامر ولا رقية بنت البهلول بنت مهلي ابن عامر صدقتي لا ورب الكعبة ما يكون ذلك أبدا يا أبا والله ما أقيم موضع يكون فيه مضاد ابن عمر أبدا ترحلين. أرحل إلى أخوالي وما مقامي هنا بعدك نظرت إلى نقرب لأرحلنا غدا إلى أماجي النصال عند أخوالي نعم فما مقامي في مكان يستبدل بها قدري بقدر غيري وخطري بخطر غيري أنا أرحل غدا؟ غدا يا بني ترحلين وأرحل وقومنا كلهم إلى أماجي النصال غدرت غدرت الحب والحب صادق وللحب سلطان يز اقتداره غدرت ولم أغر وللعهد موثق ولسفة من لا يقر قراره أم لا ضر منك ولا يعلمون الناس إذا مدان سأني قد فست منك بنظرتي تجرعت عذب الحب مع الماء إذا جاءني ليل تململت بالتي دعى كبدي حتى تمكن ضره. أبيت أقاس النجمة والليل دامس والنجم قطب لا يدور ضرب. إذا غاب لم اشهد وكان محله محلي وداري حيثما كان داره إذا هاج ما عندي لأول غير مني. ولا يعلمون الناس إذ ذاك ما إذا كما دائي سوى أنني قد فزت منك بنظرة تجرعت عذب الحب مع الماء أخذتها. واخذت اباها حميه الباريه وظلم والله مضاد أجل يا امير المؤمنين ظلمه رجب الشهر الأصم ظلمته شربه ماء وماذا كان من امره يا عبيد غدا موعدكم مع الحلقة التالية من قصة فاروق خرشد تائه عبر زمان موسيقى حلم أمين اخراج نذي عقل صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع شباب العربي في مسرح الشباب مسرح الشباب مسرح الشباب. الشباب مصرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري مصرح الشباب الإخراج أماني أحمد وعلى هندسة الهواء صام حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحبا بكم مع هذا دقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب طبعا بسبب أزمة كورونا المستمرة اللي أثرت على كل مناشط الحياة الفن المسرحي بتاعي من إحدى هذه المناشط اللي أثرت بهذا الوباء لكن الفنانين المسرحيين بطبيعة الحال كالسمك لا ستطعون أن يتنفسوا رحيك الحياة بدون مسرح لذلك أخذهم الإبداع إلى اختراع منصات يتواصلون من خلالها ليستمر هذا الإبداع ولكي يتنفسوا الفن كما تعودوا إما من خلال عقد ندوات فكرية إلكترونية أو مهرجانات فنية عبر الفيديو كونفرنس أو اختراع أشكال أخرى مختلفة ليستمر هذا الإبداع انا عندي يا أولادي الحلال حدوته، أنا والدي هو اللي عاشها ولا حد قبلي في فحجر ولا مخطوط كان والدي بالطبع زي أرجوز لكن حزيني وأنا كنت واد أطقوط الخالق الناطق دماغي دماغه الخالق الناطق كان صوت الله يرحمه سفارة وجسمه راي جاي زي الفارة وعظمه يا نجارين لاي على الضبوط وفي يوم من الايام خلي بالك معايا هنا العقده ده الملك نازل عمده مضحك ولي العهدة وقال له يا يلعب من القرموط تضحك الولد اعلي مرتبك تبكي الولد اقطع رقبتك افهم كلامي وامشي بالمظبوط <تصفيق> طبعاً من ضمن هؤلاء المبدعين المخرج المصرح الفنان عمرو قبيل اللي تعايش مع الموضوع لكن بشكل إيجابي ويجب أن يجب أن يخل سؤال للفنون وهو برنامج تفنين أولايا أستاذ عمر أهلاً محمد بك أستاذ عمر أيها أهلاً بك أهلاً بك يا أستاذ وايل أهلاً وسهلاً الأول ألف مبروك لبرنامج تفنين أونلاين وزي ما بقول الفنانين المسرحيين زي السمك ما قدرواش يعيشوا من غير مسرح <تصفيق> من غير فن آه غير فن انهم غير مسرح طبعا صحيح صحيح. مبروك على الفكرة الرائعة لتفنين أونلاين اللي بالفعل هي نافذة لكل المسرحيين انهم يستطيعوا موصلة إبداعهم من خلال هذا البرنامج اللي بيتابعوا الكثير والكثير أنا واحد من الناس شخصيا متابعوا من أول حلقة من حلقاته ومستمتع جدا بكل اللي بتقدمه من فن راقي. والله هذا شرف لي يا استاذ ما تمشش من كلمني الاول عن الفكره ازاي خطرت ببالك و... وايه تفاصيلها يعني والله هو يعني انا اكثر مره هو المسرح ملوش بديل يعني لا وربعيات بقى زي ربعات صلاح جهين وحاجات كده يعني اه هو, هو فكر هو طبعا قد بسبب طبعا يعني حالة الحظر الناس كلها عيشها وطبعا ما فيش متارح وكده فجاء يعني فذكرنا ان احنا نوصل الناس في بيوتهم من خلال الفنون المختلفة اللي تقدم على خشبة المسرح وفي نفس الوقت بيحافظ على يعني الإجراءات الاحترازية طبعا علشان عدم يعني تفاشل الفيروس وكده اللي بيزي الإنسانية كلها دلوقتي م -م. فكان الحقيقة الفكرة هي قد يعني برنامج تفنيين وأدنا في يعني في الحلقات الحقيقة مجموعة من الفنون المسرحية المختبئة يعني فالأوزورا ورايز وكل فيديو كثر اللي يقوم مطعيين الحقيقة يعني طلعوا مع الطلايف و... وهي فكرة الطلايف دي كانت هي الذكر الحميم لعملة الحقيقة تجاوب كبير جدا هو طبعا المسرح إنه يكون في وجه مباشر زبط هي فكرة يعني الموجه مباشر أنا وأنا الحقيقة وسألني نكون واقعين رد الفعل والمتابعات الحضرت الحمد لله اننا انتهينا ولو جزء بسيط يقدر من شهيد خير ما نروح اترد ونرجع للمسرح ثاني يا يعني. رب قريب ان شاء الله, إن شاء الله. لكن استاذ عمرو اعتقد ان هذا البرنامج يعني بيحتاج الكثير الكثير من نجوم الفن اللي هم ايضا بحاجه لانهم يشاركوا في مثل هذا البرنامج زي ما نقول عشان يتنفسوا الفن يتنفسوا المسرح طبعاً. طبعاً. كلمنا عن المؤلفين والممثلين ويعني كل عناصر الفن المسرح المشاركه في هذا البرنامج طبعا لامور الحياة نحن بث مباشر في الحظر وفي كمان ظروف كان, التو... كان صعب جدا آه لكن آه احنا شارك معانا مجموعه كبيره في الحلقات اللي قبل رمضان يعني كان في, في يعني كان في مثلا العود في مدرسه العود العربي مع الاستاذ نور شمس وقال الحباات من قناه فنيه الهيله فنانه الجميله الرائعه عدله شاركت معانا ويعني كانت اسئله جدا اتكلمت فيها عن مسرح الطفل وعن تاريخها بقى من بداياتها مع الاستاذ محمد صبحي ومع يعني كان الحقيقه حلقه جدا برضو في مجموعة من المطربين الشباب يعني فنانه ميرينا ومحب شاركت كان في أكثر مم. <تصفيق> يعني مسرح أطفال مسرح غنائي مسرح عرائس كل اشكال الفنون المسرحية مجتمع في برنامج واحد أه وبعدين في يعني كمان البرنامج نتج عنه عروسة اسمها باكي يعني بقت نجمة الحراير جميل وهي و... <تصفيق> يعني حظي عجب كبير جدا من ال يعني أمورك ف... أه... ده مستجد جديد خلق فطرة جديدة يمكن مم من ان ممكن المسرح يقدم بهذا الشكل اللي إنه بالفعل الفنانين استطاعوا أن يتفاعلوا مع متطلبات العصر الحديثة او. يعني وسائل التواصل الحديثة. إزاي نقدر يعني نستفيد من هذه الأزمة بعد ما تنتهي إن شاء الله في إن احنا ننشر الفن المسرحي اللي بالفعل محتاج لإعادة نشر لأن الجمهور متعطش بالفعل في ظل أزمة مسارح وفي ظل أزمة نصوص وكذا يعني. اعتقد ان المسرح لما مش هيرجع زي اول يعني صعب جدا جدا يرجع بالسئلية وبنفس الـ يعني الـ الاليات بنفس الطريقة التي تقادم بيها م -م. اعتقد برضو يعني حنمر بفترة حزرة او يعني آه. آه. ولكن في نفس الوقت كان وجهت نظري انه الازلة اللي حصلت جات في وقتها جدا اعتقد ان احنا كل المسرحين كانوا بحاجة لوقفة وما كناش بنعرف نعملها برا ارادتنا بقى يعني. أوه. أوه, يعني عشان ناخد نفسنا ونقيم المشهد المسرحي العربي بشكل عام مش بس اعتقد ناس كتير يعني قيمت الموقف بشكل مختلف اعتقد فعلا كتير على مستوى العمل كانت بتتقدم على كل ده اعتقد العمل ده ممكن يكون يعني يوسع مساحة جمهور او يعني يعني يرغب جمهور اكتر في الاطلاع على الفن المسرحي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ودمن فرصة دلوقتي ان الجمهور قاعد في البيت وخبال حضرتك. على وقت كبير جدا مش قادر يستغله ازاي. ففرصة لحنا ان يعني نرفع من ثقافة المسرحية من خلف هذا البرنامج. و... أجمل أن تدوائل واتسمحني عليها والمصرحين سامحوني عليها أعتقد المصرحين اللي محتاجين يرفعهم وايوهم الثقافي مش الجماهير هل ما أن نوصل <تصفيق> الجمهور هو اللي عملية تفاعلية ما بين الجمهور وأن المصر عموما تفاعل يعني لازم نفكر تاني بجادة بشكل اكثر جدية في اللي يقدم الوقفة دي جاءت انا شادت ديها جايب اي جدير وتفضق قرانين اقول انه حيقيمه يعني مش همثالب بعد وقفة اللقنية وبؤمنة ان دي يكون افضل واكثر لانما الحقيقة بي اعتمي بالكيف اكثر من الكم يعني اهمينيش كام حجيني لكن اهميني كم واحد اتأثر بي اذا يعني دي بتبقى المسج الاوباجه بجاعي وانا اعتقد عمرو ان كثير من المسرحيين الشباب بيجدوا صعوبة في الجانب المادي اللي في مصر توفير فرص كثيره جدا امكانياته الماديه ما بتسمح لهمش ولكن أعتقد من خلال وسائل يقدر يعمل أوه. اه وبيفرز يعني الجمهور ذكي جدا صح. جدا انا دايما اقول الجمهور اذكى مننا الحقيقه هو بيعرف يربط احنا اللي بنقصر يعني لكن هو الجمهور ذكي والجمهور يقدر يوصل ل يعني مع بقى المساحه بقت بقى بس برضه استاذ وائل انا خلي بالك انا معترض على فكره مس ا لاين يعني ممكن الفنخ ثاني لا المسرح بالذات هو فرض علينا ان احنا الفنون تتكاتف مع بعضها معنى صح يعني اه طبعا لكن, لكن المسرح كمسرح لا هو لازم آه. يكون في جمهور ولازم يكون في تفاعل مباشر يعني مسألة انه يتقدم من خلال السوشيال ميديا مساله طبعا لكنها ميديا. ازمه احنا مضطرين نتعامل معها زي ما حضرتك قلت ممكن تستمر يعني ناخد فتره تفكير انا انا وجهه مصرح. يعني أنا لما عملت تفنين أونلاين هو كان منصة ل... ل... لوصول الفنون المختلفة اللي تسمح بها زي هنا وزي الرجول يعني في فنون تسمح لكن الفرجة المباشرة دي والالتحام تعالى المطرح وحامل المسرح وده يجعلنا نسأل حضرتك سؤال ثاني هل الشكل ده هيأثر على عناصر الفن المسرحي كالكتاب النص المسرحي هيختلف طبعاً. عن ما كان سابقا السينوغرافيا أو م... يعني كل عناصر الفن المسرحي هل الشكل ده هيخليه نغير؟ أكيد أنا متطور فيه تغيير كبير وحيبقى فيه مسرح مختلف بيقدم في الدرجة أنا متوقع ذا جدا جدا <مم> يعني هل في تبادل ل ل هذا البرنامج أم يعني لو تفني أونلاين ولا أنتوا متمشيين مع الوقت مرحلة مرحلة بمعنى أنا صح لا والله هو إحنا البرنامج يعني الحياة النجاح الكبير اللي حصله خلنا نحنا نقوله إنه هيفضل مستمرة حتى لو الأزمة يعني انتهت على خير من <مم> الله البرنامج بيتطور دلوقتي واحنا فعلا بندرس كيفية رجوعه بعد رمضان وبعد عيد بشكل مختلف وبشكل اكثر تطورا وان شاء الله سيكون فيه مفادئات كويسة جدا جدا لجمهور المسرحيين خصوصا الشباب اللي بيحبوا التمثيل وانا طبعا يشرفني لما نوع المفاجأة دي قريب بيكون يعني برنامج مسرح الشباب هو اول منصة ان شاء الله نقول كام مفاجاه جت لنا بنقدر الشباب باذن الله اه دي هتكون في مؤتمر لا انتوا انتوا عارفين مسرح الشباب الحقيقه يعني فعلا برنامج ومتميز جدا واحنا بنشرف بيكم وبوجودكم كمنصه اعلاميه مفترمة وكبيره يعني فاحنا و... بنحضر لمفاجاه كبيرة للشباب اللي بيحبوا التمثيل وبيحبوا المسرح آه قريب جدا هنعلن عنها في خلال اسبوع بالكثير باذن الله نكون معاكم لحظه بلحظه و كل التوفيق بنجاح برنامج تافنين اونلاين واستمرار الابداع المسرحي خصوصا من المخرج المسرحي الكبير الاستاذ عماد وكل التوفيق ان الله شكري شكري. شكري. يا كل من الله لحد بقى لاجي عماره نقري لأمورات على طلوة مختار نفتن من مطرح مطلب ولم وفيديو جديد من يا دائماً بيكون في خدمة المجتمع ويطبط التواثيق بل هو برئاك المجتمع بلا شكل لكن في الظروف الحظر والحجر المؤسسي والمنزلي اللي بيشهدوا العالم سنة عمان من ضمن اللي بتعيش هذا الحظر بسبب جاءة كوفيد 19 في ظل هذا الحظر حرصت حملة نحن معك العمانية أن يكون لها مساهمة بارزة ومتميزة في خدمة المجتمع ونشر التعوية بأهمية الصحة النفسية وتقديم المساعدة في ظل ظروف استثنائية لأن بلا شك هذا الحظر له تداعيات مش على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية ولكن أيضا على الجوانب النفسية في ظل الظروف دي بتزداد الحاجة للرعاية والاستشارات والجلسات النفسية لجميع أعمار وفئات المجتمع مزيد من التفاصيل حول الملتقى الثالث لحملة نحن معك للتوعية بالصحة النفسية والذي شهد مشاركات عربية وعالمية عديدة وجاء تحت عنوان التعافي لغد جديد إليكم هذه المدخله التي خصصتها صحابة أسموه دكتورة جريد آل سعيد من سلطنة عمان الرئيسة الشرفية لفرقة الدن المسرحية العمانية لمسرح الشباب نستمع إليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين حب اشكر الامير الاستاذ غدوان بوصف في جزر الكناريه لاستضافتهم لحمله نحن معك واهتمامهم بموضوع الصحه النفسية وبالتحديد ملتقى حمله نحن معك الثالثه التي حملت اسم تعاف لغد جديد في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 هذه الحملة لها اهتمامات كثيرة وهي حملة تابعة لعيادة همسات السكون وهي أيضا عيادة تراسها أختي العزيزة جناب السيدة بسمة بنت فخري السعيد هي المالك وهي مؤسستها كعيادة وأيضا حملة نحن معك هي صاحبة الفكرة ومؤسستها بيوري أتحدث كعضوة في حملة نحن معك عن أنشطة كثيرة هذه الحملة تقوم بها من 2014 لهدفها الرئيسي والأساسي نشر التوعية حول الصحة النفسية واللي يميز هذه الحملة مقارنة بجهود أخرى ومبادرات وحملات أخرى أنها تتبع أسلوب مبتكر ومختلف جدا في نشر هذه الثقافة وتوعية المجتمع وعندما نقول تتبع أسلوب معين أو طرق مبتكرة في هذا الموضوع فعلى سبيل أنشأت هذه الحملة فكرة معينة اسمها قصص معك وقصص نحن معك هذه طرح لقصص واقعية عن مشاكل أيضا واقعية يمر بها أفراد من مختلف الأعمار أطفال رجال نساء كبار في السن ناس يمروا بأزمة كثيرة يتحدثوا من منصات مخلفة عن هذه المشكلات التي يمرون بها وقد وجدت الحملة ان الحديث عن طريق القصص الواقعية ومشاركة الآخرين بشفافية مشكلات نفسيه حقيقية يمرون فيها من أنجح الطرق لتوصيل المعلومة ومساندة الآخرين وحتى مشعر الشخص الذي يعاني من اضطرابات أو مشاكل نفسية أن الأساسية أنه أنتم لسوا بمفردكم ونحن معكم فالحملة معه المتكامل نصه باللغة الإنجليزية ونصه باللغة العربية فهي حملة نحن معك بالإنجليزية فإن نحن معك وهذا اللي يحسه مريض الصحة نفسية أو اللي عنده أين من الجلال أو الاضطرابات النفسية أنه أنا بنفسي وعاني مشكلة اكتئاب النفسي وعاني مشكلة ما ايضا احب انه, أنه في هلطة جاد والتقى وقال في مجلة الصحة في شهر اكتوب من كل عام وعندنا شهر الصحة في مايو من كل عام تعودنا نحن في حملة نحن معك انه خلال السنة كاملة نحن نقوم بانشطة كثيرة صغيرة على مستويات متنوعة تخدم جوانب كثيرة من قضايا الصحة النفسية وتخدم ايضا فئات مختلفة وسأأكل بعضها، ولكن مرة في السنة تعودنا أن رحنا نعمل فعالية على مستوى كبير جدا مثل الملف الذي سأتحدث عنه لقاء في غدا جديد، واللي هو لا يكون التص على صنعاء ولكن في منطقة الخليج. والوطن العادة والعادة كله ودائماً عندنا مشاركات متوى من دواء نحن مع فلسفتها ورؤيتها كانت لا تقدر فقط على ولكن توسعت على شارها وقليمي والحمد لله غطينا مناطق كثيرة جداً جداً سواء من خلال الحضور الشخصي والتواجد من خلال مشاركات في ملتقيات ومؤتمرات وغيرها أو حتى من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي حب اني أكلم شوي عن فعاليات حملت نحن معك قبل لا أتطرق إلى الملتقة اللي هو تعافن لدن جديد اللي قمنا فيه في تاريخ 29 و 30 مايو 20 كنت جاهز أن حملت نحن معك لا تتصر فقط على فكة معينة أو تسدف وقت معين ولكن هي تعمل طوال السنة على الراضيع في عد هي طبعا حملة طوية كاملة. كل المولي فيها طوعين. بدلا من جناب السيدة بسمة. وأتكلم عن نفسي شخصيا. اللي جايين من الإخوة والإخوة. سيطلون كليات طول مدارس. لأنها استهدف فئة عمرية مختلفة. يعني نرحب بالتطوع فيها من مختلف الأعمار ومختلف تحديد معين ممكن يشارك ولكن يشارك. دائما عندهم شغف مية صناعي مجال وتكون عندهم نوع نفرغ نوع نعي وحرة مس في العمل في أي وقت يطلب منهم ذلك فحملت نحن معك اللي انطلقت كما قلت من 2014 قامت بعدة فعاليات مختلفة لتوصيل فكرة الصحة النفسية. فاستخدمنا الموسيقى، استخدمنا التمثيل، استخدمنا الرسم، استخدمنا الأزياء، استخدمنا القصص كثيرا وهذا الشيء مستمر. احنا مستمرين عليه. استخدمنا أفكار في التنويم هائل سبيل مثال الاسترخاء دائما في جزء مبتكر وجديد ومختلف. نعمل كثير من الورش. المختلفة بس حتى الورش هذه والملتقيات اللي نعملها ما تكون كما الملتقيات والورش التقليدية ليست فيها أول عمل لا تقوم على كلام نظري جاف جامد ولكن معظم أساليبنا وطرقنا المبتكرة في حملة نحن معك تلامس آه الواقع آه قريبة جدا من قلوب الجميع سهل ممتنع يعني قضايا بس يعني تناقش بطريقة سلسة بطريقة مبتكرة بطريقة جميلة وأغلبها مشاركة الآخرين قضايا وقصص واقعية فدائما يكون في عنا متحدثين أو ضيوف يكونوا إما هم مازالوا يمروا بأزمة أو إنهم مروا بالأزمة وتعافوا وطلعوا منها فيأكل الآخرين تجاربهم دائما ويكون وردنا إنه هذا أكون ناجحه ناجحة وقريبة إلى قلوب الجميع نستخدم أيضا يعني أساليب أخرى مبتكرة. في التعبير عن المشكلات من ناحية ممكن الإلقاء، التمثيل، الصحافة، الكتابة مواهب مختلفة موجودة عند الأشخاص يعبروا من خلالها عن المشكلات التي تكون موجودة عندهم وطرحنا قضايا كثير كثيرة كثيرة, كثيرة. في إدمان في أنف في, في قضايا الطلاق في قضايا الغضاب الاكتئاب الوسواس القهري الخوف وقضايا أخرى كثيرة في أنواع الطرابات الشخصية المخلفة هو الأطفال في سن مبكرة فاخترعنا شخصيتين زياد وزينة وفي الملتقى الثاني اللي كان في اكتوبر 2019 دهشنا زياد زي كشخصيتين على التطبيق موجود على أبل وأندرويد العمر اللي تقريبا الطفل يبدأ يدرك من سنتين ثلاث سنوات يبدأ يقرأ أو يقدر إنه يتفاعل إلى طبيب من سنوات من العمر عبارة عن كما قلت سيناريوهات ستة بس وما زالت يعني موجودة مدهشة ومرحلة تجربة لأنه فيه خطط مراحل إذن الله نحن ناويين إنه نحن نستمر على هذا الموضوع بأنه نعمله للمراحل الأكبر ونحوله أيضا للغة الإنجليزية أيضا كتطبيق للأطفال صخف شاعر هتا وهما ظهر حبه وصل لحد الهيام كل صيدتي مثل السفير اقوى على حد الشطير كانها برستيج الأمير مقدرها عالم قام على البخار الصدور يا سيدي تبغى تزود يدا لي زحمه مشان الغلط يجينا نعم عيون اللي جبل نقتل يا الله ضق ساكت احسن السلطه بص بص النبال ايوه يا جميل يا زمان الكويت زمان طويل طرزه طياري يا بوز انما لما الملك الضق ابن واحد ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى زي ما قلنا الإبداع المسرحي متواصل خلال أزمة كورونا إما من خلال ندوات فكرية إلكترونية أو مهرجانات فنية عبر الفيديو كونفرنس أو اختراع أشكال مختلفة يستمر الإبداع المسرحي. من ضمن هذه الأشكال المهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى والعرائس بالعراق الشقيق واللي الأستاذ نصر سالم عضو لجنة التحكيم في هذا المهرجان وهو خبير العرائس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وهو ومدرب فرقة الأرجوز المصري والعرائس الذي نرحب به عبر ميكروفون صوت العرب أستاذ ناصر أهلا بكم أهلا وسهلا بكم وبكل مستمع صوت رب ودائما متودين من مبدعين على الإبداع في كل الظروف يعني الحمد لله والله أوه. الحمد لله يا ربنا يا فعنا جميعا يا رب, رب يا رب إسمنا الصلاة المهرجان اللي الإلكتروني الأول اللي مصرح دماء والعرائس اللي هبدأ في العراق بالشقيق كلنا عن تفاصيل هذا المهرجان ايه العروض المقدم، ازاي كيف أو إزاي يتم العروض هتشارك من اي دول تفاصيل أكثر عن المهرجان المهرجان الدولي الإلكتروني دماء والعرائس واللي بنظمه قسم تربية التدبر الفنية بكلية فنون جميلة جامعة البصرة ده قدم قدم في واحد واثنين عايزون يونيو يعني. هو خلص من حوالي أخيرا. كان مارجنت يومين كان لما رجع من حوالي خمسة عرض. مم. الدول المشاركة. الدول المشاركة من يفيد فيها كان هذا لقط مشاهدة رئيسة تطبيق ونام خالد شنن من تونس. مم. دول كانوا لجنه المشاهده وتم اختيار تصفيه ال25 ل13 عرض, لـ 13 عرض. تم طرحهم على لجنه المشاهده لجنه التحكيم اللي كانت برئاسه الفنان عدنان سلوم هو سوري وابو قيس الامارات و... طبعا نزير عبد العراق والدكتور ماهر الكتباني العراق والدكتور جميل حمداوي المغرب والفنان اناط صبري عبد الله نصر عبد التواب من مصر مم. والفنان براند من ايسلندا كان في شروط معينه للعروض اللي يجب ان تشارك في هذا المهرجان استاذ نصر المهرجان كان بيسعى في هذه الفتره انه يعني يودع الاطفال لمخاطر هذه الأزمة ازمه اللي حاليا في ظل انتشار جائحه جائحة الكورونا ومحاكاه محاكاه الظرف الراهن من خلال بس روح التوعيه من خلال الفن فكانت يعني معنى كده استخدام الفن في التوعية في من الأزمة اللي احنا عايشينها بالزبط يعني هو بالزبط. موضوع رئيسي بيدور حوله كل المشاركات م معظم العروض طبعا طب طب. وكانت جدا. العروض مدتها من 5 دقايق إلى 15 دقايق مه. مصر كانت مشاركة بأكتر من عرض يعني في المسابقة الرسمية اتنين كان اتنين كانت عروض من مصر مه. كان موجود من العراق، كان موجود من العربية السعودية، كان موجود من المغرب، موجود من الجزائر، كان موجود من تونس. إنه كانت هناك عروض للدول العربية في المغرب. جميل. سزنصر يعني هل العروض كانت مقدمة أفخاذ لقيمة المشاهدة؟ كان هناك كانت هناك, هناك من في مسرح كبيرة من المهتمين بالعرايس وحتى كمان غير المهتمين كمان على هامش المهرجان قدم ورشتين عرايس قدمت ورشة على رؤس وتعريف بعرايس القفاز وبعض العرايس الأخرى انا العرايس الأخرى قدمتها يوم واحد يونيو مه. كمان عن طريق الفيديو كونفرنس عن طريق الزوم مهم. كمان اخينا الفنانة السورية ايمان عمر قدمت تاني يوم عرائس العصاء عرائس الباتو قدمت ورشة عمل وكانت غاية في يعني. شخص ناصر انت شايف الازمة اللي احنا فيها ايجابية بالنسبة لفن العرائس سلبية ام هي سلبية ويجب ان احنا نحولها لطاقة ايجابية اولا الازمة بشكل عام سلبية بشكل عام ولكن كيف تحول هذه الأزمة لانه تحاول روح التفاؤل. لدى الجميع لأنه مهم جدا أنه أنت بتفتح للناس طاقة أمل وطاقة شوف مهمه لأنه على من خاصة نها بتتفعل مع الناس بتتسع في الفيديو او على المنصات الإلكترونية او وسائل تعبير تانية مهم جدا ان احنا نتواصل من خلاله مهم انه نبقى متواجدين ونكلم ناس والناس نحاول نوعيها ويمكن استاذ نصر الأزمة تستمر يعني ما حدش عارف امتى انتهي وبالتالي الإبداع لا يمكن ان يتوقف مهما كانت الظروف صحيح وحتى ولا روطه وحاولنا اننا اواصل ابداعي في ظل هذه الظروف بالضبط بالضبط كده وجميل بزبط. جدا يقام مثل هذا في هذا توقيت ده تحدي في حد ذاته وأنه يسلط الضوء أيضا على الأزمة بشكل منفرد أيضا يعني شيء إيجابي جدا شيء إيجابي ويحمده عليه جدا ومنا من خلال كمان إزاعة صوت العرب العريقة أوجه الشكر والتحية لمدير ومؤسس معرجان المعرجان الدولي الأول للأسروني لمسحكم الرئيس الدكتور سيف الدين الحمداني م -م. وكمان رئيس جامعة مصرة وعميد كلية فنون أتمنى إن هما يعني يعني يعني كانوا أتمنى داعمين لفنون المسرحية الفنون الشعبية الفنون الشعبية <تصفيق> ده ده ده خطوة ولكن يجب أن يتبع خطواته هناك هي لمجتمع آخر في دولة أخرى يشتمل على أخ أيضا والله إحنا رايح في في كل بلد أتمنى إنه يبقى في البلد خمسون عشرين تضرح أعمال المبدعين في العائزين هذا <تصفيق> من كل التوفيق لكل هذه الجهود لبعاية مجال مصر شاز نصر سالم عارس بمعارفهم الشعبية وامرجو ومداري بفرقة رجوز نصر العراس شكرا سعيد بمشاركة حضرتك معي هذه الحلقة نصر الشباب أحب كورتور شاز محمد عبد عبدالحفظ ناصر لأنه بحكم مصر في المركز القمس خفص الطفل لأنني عشان خلال هذا المركز في هذا المعرك وحضرتك خير من يوم في المصر <تصفيق> شكر Allah, Allah, Allah, Allah. The devil is my kinsman. Come, come, come, come. I don't care if you're Muslim, Muslim, Muslim, Muslim. Allah, Allah, Allah, Allah. The life and وانفعك رغافي الارجوس طب ما في هنا يا اخوه وصلنا وياكم ختام هذه من مسرح شباب مع وعد بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله هنا يا نصر وياكم الى ختام هذه الحلقه من مسرح شباب مع وعد بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله وحتى نلتقي بكم في الاسبوع المقبل لكم دائما ارق تحيات غذا كمال والظهوري هندسه الهواء سام حسين مسرح الشباب دائما الاخراج اماني احمد yeah. الخامسة وصف صوت العرب على هذه الموجات المتوسطة 621 كيلو هارتز الـ FM 106.3 من 10 في القاهرة الكبرى على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11766 ميجا هارتز وعلى هودبيرد بتردد 12654 ميجا هارتز على موقعنا الرسمي على شبكة الانترنت www.egradio.eg صوت العرب إذاعة كل العرب أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدر تحية الفترة الإخبارية الرابعة جولة المساء الإخبارية تأتيكم متضمنة نشر أخر يليها أسماء الأخبار ثم قرأتنا السمراء. القتل مفقوم بملخص لأهم الأنباء. هذه أولا نشرة الأخبار يقرأها عليكم وائل الدمنهوري. كاهي نشرة الرئيس عبد يطلق أننا القاهرة لحل الأزمة الليبية سلمياً في حضور قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس مجلس النواب المنتخب. أؤكد أن أخطر الأزمة الليبية تمتد إلى دول الجوار ويحترم إصرار أي طرف للبحث عن حل الكري المشير خايفة حفظ يشج الجهود المصرية لدعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والمستشار عقيل صلح يدين التدخل التركي في شؤون بلده. المملكة الأردنية تثمن لقاهرة لحل الأزمة الليبية. وتؤكد أنه يمثل مبادرة مجمة مع المبادرة الدولية هذا وبالنشرة طائفة أخرى من الأنباء الأنباء بالتفصيل من صوت العرب من القاهرة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تدعو إلى احترام كافة